وبالحس أنزلناه وبالحس نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونبيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزل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 كتاب ولم يجعل له وجه قيما ليُنزِرَ سَنْشِدِيَّ مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ صَوَارِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَا كَتَيْنَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنْذِرُهُمْ الذين قالوا اتخذ الله ولدا